「ありがとうございました」 ご視聴ありがとうございました。 و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله الامين على آله وأصحابه أمين أمين أمين وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته باته باته في هذا الدرس نتناول ق ض ي ة من تاريخ ا ل ص ح ا ب ة التي تثار حولها الشبهات و أ ج د نفسي أ ل ج هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة و أ ن ا م ت ر د م ذلك ل أ ن ا ل إ ش ك ا ل الذي حصل عند كثير من الناس من هذه ا ل ف ت ر ة أ و ان هذه ا ل ف ت ر ة حصل فيه ت ل ب س لكنها ف ت ر ة ح س ا س ة وتتناول رجال هم خير الناس على ا ل إ ط ل ا ق ما في ذلك شك بعد ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل وحديثنا هو عن إ ث م ا ن بن عسار و ف ت ر ة حكمه وقد تجاوزنا الحديث عن ف ت ر ة حكم أ ب ي بكر وعمر ب ا ع ت ب ا ر أ ن ه ا ليست محل نقاش كثير والحديث عن إ ث م ا ن رضي الله عنه ربما أ ن ه انتهى نهايه د م و ي ة ان صح التعبير ويمكن أ ن نقول ب أ ن عمر بن الخطاط ختم ولكن قتل عثمان ر ض الله عنه فيه شبهه وهذا بذل يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أ خ ذ ر ا ل إ م ا م مسلم في الصحيح انه لما طرق أ ب و بكر قال بشره ب ا ل ج ن ة ولما طرق عمر قال بشره ب ا ل ج ن ة ولما طرق عثمان قال بشره ب ا ل ج ن ة على ب ل و ا تصيبه عمر قتل غير أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين قتل عمر وبين قتل عثمان فقتل عثمان تم ب أ ي د ي م س ل م ة وبصوره ج م ا ع ي ة أ م ا قتل عمر كانت ح ا ل ة ف ر د ي ة من أ ب ي لولو ا ت النجوس ولذلك هذا لا يحدث للناس كثير اشكال لكن المهم هو أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ س م ا ه ش ه ي د وقال بل وتصيبه وحديث البخاري لما صعد ب وسلم وارتقى أ خ ت ومعه أ ب و بكر وعمر وعثمان قال أ ث ب ت أ خ ت إ ن عليك نبي وصديق وشهيدان فعد عمر شهيد وعد عثمان رضي الله عنه شهيد غير أ ن ه لما تحدث عن ش ه ا د ة عثمان رضي الله عنه قال على بلوى تصيبه فدل على أ ن هذا القتل كان بلوى و أ ن ه ق ض ي ة ع ظ ي م ة وربما من قرا كتب السير والتراجم و ا ل أ خ ب ا ر يجد انه اذا قرا ا ل أ خ ب ا ر في قتل عثمان رضي الله عنه يصيبه حزن عميق للطريقه البشعه التي قتل بها عثمان رضي الله عنه والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع بلوى تصيبه فجعل ا ل م س ل م بلوى وهذا من أ ع ل ا م ا ل ن ب و ة وهذا يجعلنا لما نتحدث عن هذه الفتره ة ويعتبرها العلماء ا ل إ س ل ا م ي هي ا ل ف ت ن ة ا ل أ و ل ى في ا ل إ س ل ا م فلما يصنفوها ا ل ف ت ن ة ا ل أ و ل ى قصد عثمان ا ل ف ت ن ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ق ع ة الجمل ا ل ف ت ن ة ا ل ث ا ل ث ة واقعه ا ل ف ي ن فهي الفتن الثلاثه الكبرى العظمى يجعل الناس لما يتحدثوا عن هذه الفتنه يتحدثوا ع ن ا بنفس النبوه بمعنى إ ذ ا قال قائد قتل عثمان و ا ل ص ح ا ب ة وتكلم بباب ا ش ب ا ك يقال ل و يا اخي نسلم قال بشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه و أ ث ب ت احد ان عليك نبي م ص د ي ق وشهدان وهذا سوف أ ت ح د ث عنه من خلال ثنايا الحديث القواصف التي اتهم بها عثمان رضي الله عنه ك ث ي ر ة وركز على أ ك ث ر ه ا تردادا على اسره الناس قالوا انه كان يولي أ ق ر ب ا ئ ه ذ ه قاصمة وقالوا أ ن فيه ضعف وليم في ا ل إ د ا ر ة وطريقه الشكر العواصف من هذه المساله أ و ل ا واحد أ ن يعيد كما قال القاضي ب ط ك ر بن عربي أ ن يولي الحاكم أ ق ر ب ا ء ه أن يعيدن في ذلك ذلك يريحون ربما تستغربون هذا الكلام لكن كلام القاضي ب ط ك ر بن عربي يدل على أ ن مما يمدح لعثمان أ ن ه ولى اقرباءه و هذا ب الموتى ا ي ا ا ل أ خ و ة الحاكم يريد أ ن يولي من يسر ف ي ه أ ن ت لا ي م ك ن أ ن تولي من لا تعرفه فاثمان يعرف هؤلاء من القرب منهم و لذلك يولي, من يولي من لا يعرفه ايوه ل ه أ ا ي و ل ي م ن لا يعرفه ه ذ ه خ ي ا ن ة ل ل أ م ة فمن ا ل أ م ا ن ة أ ن تولي من تعرفه و لذلك و لا ع ث م ا ن رضي الله عنه من ي ع ر ف ه ا ل م ق ا ر ن ة بين ت و ل ي ة أ ب ي بكر وعمر وبين ت و ل ي ة عثمان م ق ا ر ن ة ب ع ي د ة ذلك ل أ ن ه م لم يستصحبوا التحولات التي حصلت في عصر عثمان من الفتوحات ا ل ك ب ي ر ة ومن ك ث ر ة من دخل في الدين فهو لا يستطيع ان يولي أ م ر ا ل أ م ة لكل الناس فمن ا ل أ م ا ن أ ن يولي من يعرف فهذا ينبغي ان ي م ن ع به عثمان رضي الله عنه ان كان موجودا القول الثاني ا ل و ل ا ي ة اجتهادها ليس ه ل ا ل ك نص أ ن يولى فلان أ و يوزن فلان الحاكم ا ج د ي د ولا سيما إ ذ ا كان رجل أ م ي ن كعثمان هو ليس محل نزاعي ففضائله كما ورد في صحيح مسلم الحديث المشهور أ ل ا استحي من ا ل رجل تستحي منه ا ل م ل ا ئ ك ة هذا حديث صحيح مسلم هو أن ان ميز م عثمان على أ ب ي ذكر وعمر بهذه الميزه لما دخلوا على, على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و كان متفق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ د ن ل أ ب ي بكر و أ د ن لعمر وهو على هذه الحاله لما دخل عثمان اعتدل في جلسته وسوى ثيابه أ ي أ ر خ ا خ ه وجلس قالت ع ا ئ ش ة دخل أ ب ي ودخل عمر فلم تغير في جلستك ولم تسوي في ثيابك قال أ ل ا أ س ت ح ي من رجل تستحي منه ا ل م ل ا ئ ك ة هذا ينبغي أ ن يوتن في اجتهاده فالولائد اجتهاده يظن ظنا هو لا يعلم الخبايا فعمر قدم قدامه ا ل م ض ع و ن قريبا له وبعد أ ن ولي شرب ي ا ل خ م وقام عليه عمر الحد فهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمون السرائر ف أ ي عيب في أ ي و ل د الاقارب طالما أ ن أ م ر ا ل و ل ا ي ة أ م ر اجتهادي والان ا ل س ي ا س ة والحكم يقوم على أ م ر الموازنات أ ن ت قد تولي شخص من حزب حلق الحزك من أ ج ل مجموعته ومن أ ج ل عشيرته وهكذا تتمت الولايات ولا ينكر ع ل ي ه ويذهب ب ا ل و ا ل ا ل م ع ي ن من ا ل ق ب ي ل ة ا ل م ع ي ن ة في الولايه ا ل م ع ي ن ة ارضاعا ل أ ه ل ه ا أ ي ع ي د في ذلك فهذا الامر فيه تعسف ا ل أ م ر الثالث و ل ا علي رضي الله عنه أ خ ر ب ا ء ه ولم ي ؤ خ ذ في ذلك ولى عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس وقسم بن عباس وتمام بن عباس ولهم في و ل ا ي ا ت وولى ابناء اخوته رضي الله عنه فلم ي ؤ خ ذ عليه ولكن قوخ هذا على عثمان فهذا فيه نظر ثم ر ا ب ع ة يرد على ذلك يقال لا تتكلم أ ن ه ولى ا ل أ ق ر ب ا ء اطعن في ع د ا ل ة الاقرباء قل أ ل و ا ن المعين لا يصلح أ ن يكون واليا اطعن فيه أ م ا اي ولى ا ل أ ق ر ب ا ء هكذا فليس في ذلك عيب ولا ذنب ولا ك ب ي ر ة ولا ج ر ي ر ة ولناخذ أ ي ه ا ا ل أ خ و ة ب ع د ا ل إ ن س ا ن عدد الملاك و في عصره ث م الذين ن ي ة عشر و ي ا ل ولوا من بني أ م ي ة من أ ق ر ب ا ء عثمان أ ر ب ع ة هل هذه الدنيا كلها في أ ر ب ع ة من ث م ن ت ا ش ر يعني لو أنه كان و ل ا ع ش ر لقامت الدنيا ولم يقعدوها إ ل ى يومنا هذا في أ ر ب ع ة أ ر ب ع ة ا ر لا ونناقشهم و ا ل ي و و ا ل ي نتحدث عمن ولاه ا ل أ ث م ا ن و ل ا أ ث م ا ن الوليد ابن ع ق ب ة ا بن أ ب ي معين والوليد ولاه أ ب و بكر الصديق على صدقات قضاعه ك ذ ا قال ا ل ش ي خ ا ل ا سافي من هذه ا ل س ن ة ف أ ن يوليه أ ب و بكر ولا يوليه أ ث م ا ن فقط كان ه ق ر ي ب ه هو ممرض ومجرب وذا دربه ع ن قبل ذلك وله ا ل بكر الصديق مروان بن ا ل ح ك ر ومروان هذا يحتاج إ ل ى وقت ل أ ن ه في الروايات ا ل ت ا ر ي خ ي ة يصور مروان بن ا ل ح ك ر أ ن ه فاسق و أ ن ه ساقط ا ل ع د ا ل ة ومروان رحمه الله عدل ويقتضي الطعن في مروان يقول ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م في منهج ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة يقتضي الطعن في, في احاديثه في الصحيحين فمروان بالرغم من أنه م ر و انه بالرغم من ن أ صحابي اتابعي روى عنه ا ل ص ح ا ب ة كسهل بن سعد الساعدي و ك أ م س ل م ة رضي الله عنها ام المؤمنين رووا عن مروان وهذا ما يعرف عند المحدثين ب ر و ا ي ة الاكابر عن ا ل أ ص ا ب ه لما روى عنه من ا ل ص ح ا ب ة أ م س ل م ة وسهل بن سعد الساعدي و ر و ا ي ة سهل عن مروان في البخاري هذا يضمن عدالته اولا أ و ل ح ا ج ة إ ن مرويات البخاري ك تمسك اي زول من الكتاب الصحفي ن انت ت ي مجلسة الصحافة المبوعة الصحافة و ر ي مرويات ا ن م ر و في البخاري ي ا ر إنك م و تكوينه أين و ا ل ت التلمزي ب السنة أ ب داود و إ ب ماجة عن النبي الصحيح وروى عن الرسول تالف وروى عنه من التابعين كما ذكر ذلك شيخ الاسافر منهاج ا ل س ن ة وابن حجر ف ا ل إ ص ا ة وتاج الدين السبت في طبقات ا ل ش ا ف ع ي ة روى عن مروان وتعلم عليه سيد ع بن المسيب وعند الحسين زين العابدين وفقهاء ا ل م د ي ن ة السبعه روى عن مروان سعيد بن المسيسه وفقهاء ا ل م د ي ن ة السبع محمد بن القاسم ا بن أ ب ي بكر وغيرهم من الفقهاء والهاد بن شداد ومالك بن عراق الدهني كل هؤلاء علماء رووا عن مروان وروى عنه زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أ ب ي طالب وكان يجله ويقول مروان شيخنا ثم م ع ا و ي ة و م ع ا و ي ة وله أ ب و بكر بدلا من أ خ ي ه يزيد وجمع له عمر الشامات بعد أ ن كان على دمشق جمع الامه وفلسطين و ا ل أ ر د ن ولا يمكن أ ن يولي أ ب و بكر وعمر قليل ا ل ش أ ن ضعيف ا ل خ ب ر ة و م ع ا و ي ة ا ا ل إ خ و ة في ا ل ح ل ق ة ا ل ق ا د م ة سوف يكون جل حديثنا عن م ع ا و ي ة معاوية حكم أربعين اربعين معاوية حكم أ سنه ي دي ما حصل ص ب زول يحكم أربعين قال في منهج السنه ا ل ن ب و ي ة و م ع ا و ي ة من ص ح الصحه فلا بيد ا ل ح د ث ا ل ح ر أن فضاء ل م ع ا و ي ة وحادثة ل الله ق ا ع ل ي الصلاة والسلام خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويدعون لهم ويدعون لكم وشروا ولاتكم الذين ت ب غ ض و ن ه م و ي ب غ ض و ن ك م و ت د ع و ن عليهم ويدعون عليكم و م ع ا و يحكم ة أ ر ب ع ي ن عام ما خرج عليه أ ح د وكانت رعيته تحبه وتدعونكم وبذلك خير هذا بعض ا ل أ د ل ه هذا الثالث الرابع عبد الله بن عامر بن كريث هذا ايضا وله إ ث م ا ن وعبد الله بن عامر بن كريث هو من شجعان العرب و أ م ر ا ئ ه م وليس فيه قدح ولا ق ع ن م ع م ا بقي إ ل ا عبد الله بن سعد بن أ ب ي السخر أ خ و م ع ا و ي ة ل أ م ه أ خ و ه الدم ي ع ن العلم عبد الله بن س ع ابي سعيد وولاه ا م وعبد الله بن ابي سعيد ا لم ي ع وكان أ ح د عقلاء الرجال من والفتوحات الأدواد ا ل ك ث ي ر ة في إ ف ر ي ق ي ا كانت على يده هذه ت ر ج م ة م خ ت ص ر ة لعبد الله بن سعد بن أ ب ي الشر يقول الشيخ ا ل إ س ل ا م في ا ل ج م ل ة في م ن ه ذ ه ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ردا على هؤلاء قال و و ل ا علي من هو اقل من ولاه عثمان في ا ل د ر ج ة ولى ا ل أ ش ث ر ا ل ن خ ع ا ل وليست له ف ض ي ل ة وولى محمد بن أ ب ي بكر قال شيخ ا ل إ س ل ا م ومعاويه أ ف ض ل من الذين ولاهم ع ل ي كله من م حيث ا ل ص ح ب ة والفضل و ا ل أ ح ا د ي ث والمنافق التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ ا ل إ س ل ا م و أ م ا ما قيل أ ن عثمان و ل ا أ ق ر ب ا ء ه فان النبي أ و ل من ابتدا ث و ل ي ة بني ا م ي ة فعتاد ا ل بن أ س ي د على م ك ة كان أ م و ي ا و أ ب و سفيان وله النبي صلى الله عليه وسلم على ص د ق ا ت اليمن وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي بني اميه طيب خامسا في الرد على هذه ا ل ف ر ي ة قلنا كان عدد الولاد أ ث م ا ن ي ة عشر ولى عثمان أ ب و موسى ا ل ا ش ع ي وليست بينه عثمان وولى ل ي بينه س ب قرابا ي ن عثمان و و ح ب ي ب بن مسلمه وولى أ ب و ا ل أ ع و ر السلني وولى حكيم بن س ل ا م وولى ج ر ي ل بن عبد الله البجلي وولى خليس بن خ ب ي ش ومن ج م ل ة من ولى من ا ل ث م ا ن ي ة عشر وولى بعض أ ق ر ب ا ئ ه هل ترى بعد ذلك لهذه ا ل ق ا ص م ة م س ت م س ك ة إ ل ا بسيوط ا ل ا ل ع م ك ب و ت ل م ي ر ق ل ه ا م س ل م أ م ا القول ب أ ن ه لين وفيه ضعف في الاداره فهذا مردود عليه بطول فترته في الحكم وفي الخلفاء الاربعه اطولهم حكما عثمان رضي الله عنه إ ذ ا كان الصديق عامان وعمر عشر عثمان كان اثنا ش ر وعلي خ م س ة فهو أ ط و ل ه وهذا يدل على ح ن ك ت ه وقوته في ا ل إ د ا ر ة ثانيا ك ث ر ة الفتوحات في عهده يدل على قوته في ا ل إ د ا ر ة ث ا ه ما ظهر منه من حزم عند قتله يدل على أ ن هذه ا ل ق ا ص م ة ليس لها مستمسك فقد كان قويا رضي الله عنه في م ل ا ق ا ت الموت عيانا صبر وتجلد وثبت وكانت له قوه رضي الله عنه رابعا الضعف واللين ليس بعيدا ذ ا كان الضعف واللين بالرزق ب ا ل أ م ة و ا ل ر ح م ة بالناس فهل بر... ب... بلينه ب و... والمؤمن هين ا ل ل ي ن وبرزقه هل ضيع حقوق ا ل أ م ة أ م أ ن ه كما قال الحسن البصري قتل عثمان ل أ ن الذين حوله من أ ج ل ا ف ع ر ب ي لم يتحملوا ا ل ن ع م ة كانوا يقولون في ا ل م د ي ن ة اغدوا على ق ي ا ت ك م أ ي زوجي ش ي حبكم تنوينوا قال ف ي أ خ ذ و ن الطعام والشراب و ا ل ك س و ة و ا ل س م ف والعسل و ا ف ر ن فان دل هذا إ ن م ا يدل على على ق و ت ه و ا ل أ م ر مستقر ومستجيب ثم الناس طبائع هل يطلب من الناس أ ن يكونوا جميعا على نهج عمر رضي الله عنه في ا ل ق و ة والحذر ف إ ن الناس ا ل طبائع ها ويختلف هؤلاء الناس والحد الادنى هو الحد الذي لا يضيع به الحقوق ولم يضيع عثمان رضي الله عنه حقا ل أ ح د بعد ذلك ا ن ت ق م إ ل ى مقتل عثمان رضي الله عنه كانت هنالك ا ش ب ه ا ت اثير عن عثمان رضي الله عنه و أ م و ر يعني مثلا يقولون نفى أ ب و داود يضرب د ا يقول شيخ ا ل إ س ل ا م من حق الوالي أنه من في يستحق ان إخواننا معهوة ينفي ع ي بحساسية الناس هنا حسن مثل أمور أولاد ب من ا ما يستحق ه ف ا النفل ح م و ت أ خ ه له أجرد أخطأ أجرد وإن فيقولون انه نبى ابو ذئب اسنوبي الى ا ل ر ب د ه ولم يحصل ذ ل إ انما اراد ابو ذئب ان يحمل الناس على نهد واحد ونهج الجهد يمكن أ ن يكون نهج أ ف ر ا د لكن لا يمكن ان يكون نهج د و ل ا هذا هو ا ل د ح ي ل الصحيح فحدث عثمان فقضي يا ابو أ ذئب ثم قال أ ب و ذئب يا عثمان قال رسول ا ل صلى الله يا أ ب ا ذر إ ذ ا بلغ البناء سلعا فاخرج من ا ل م د ي ن ة جبل سلف المباني بعيده رسول الله وجل ا ل ذ ا ت أ ر ت ف ع مع الناس ما ب ت د ر تخالط الناس الشيخ ج ا ل يمشي وحده وشنوش يعيش وحده ويمشي وحده ويموت ش ن و ويموت وحده ما ب ت د ر مع الناس الناس لم يكتب في ا ل م د ي ن ة ا ل نهج عثمان ونهج ا ل د و ل ة و أ ب و ذر نهج شنوش انت تدخلك لكن لا يمكن أ ن تحمل د و ل ة كامله وناس دخلوا في الدين جديد والفتيحات ق ا ئ م ة تحمل د و ل ة ق ا ئ م ة على نهج واحد قل اجتهادك لم ي ق اجتهادك قال لي يا أ ب ا ذر إ ذ ا بلغ البناء سلعا خ ر ج منك و إ ن ي ر أ ي ت البناء قد بلغ سلعا فخرج أ ب و ذر بحديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لذلك يقول القاضي ابو ق ك ر بن العربي ما أ خ ر ج عثمان أ ب ا ذر انما خرج ابو ذر بنفسه ولذلك مثل هذه الشبهات وسبحان الله يقول انه جلد عمار ونفى أ ب و ذر شبه تيم ن رد على امته ق ا رحمه الله لو أ ن ه جلده حق للحاكم أ ي عز فقد كان عمر يجلد بذره يجلد الصحابه ضرب بيت ا بن كعب أ ب و المنذر الذي نزل فيه القران آ ن و ل ذ ي ز لم أ ل يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب مشركين و قال جبريل ا ق ر أ ه ا على أ ب ي ف ق ا ل أ ذ ك ر ن ي ربي وبكى كما في صحيح مسلم م المسلم العلم وقاله أبو قال المنذر بالدرة لحال الشيخ ا بغضه يجتهي س بيحنك يضرب في أن عمر إ قول عثمان في أ ب ي ذر وعمار أ ل ز م من قول عمار و أ ب ي ذر في عثمان ل أ ن عثمان أ ف ض ل منهم و ح ا و فما قوله م أ ل ز م من قوله هو فيه هذا إلى وقع إ ذ ا سلمنا أ ن هذا شهر أ ن هذا وقت م ق ت أ وقت ل ا في م عثمان وقت وقت ا ي ت ي الدرس ب ع ر و ف اثبت احد <تصفيق> ف إ ن عليك نبي وصديق وشهيدان الصديق معروف ولم يبق إ ل ا عمر وعثمان فدل على أ ن ه م ا يقتلا ن و أ ن ه ا ش ه ا د ة في سبيل الله ثانيا حديث ص ح ي ح ي و ا ل ر و ا ي ة لمسلم بشره ا ل ل ل ج ن ة على بلوى تصيبه حديث أ ب ي سعيد الخدري ث ا ل ث ن ان ا ل ي ث و ا ب ن ع م ر ا ل ذ ي ه و ع ن د ي انه ل ا ن ق و ل انه انه يقول ا ن ي انه يقول انه ي و ل انه ل انه ي و ل انه ق ا ه ق و ا ل انه ي ق و ا ي ق ل انه ي ق و ن يقول انه ي ا ل انه و ل ا ن ي ق انه ي ق و ا يقول انه ي ل ا ي ق و ا ن ي ق و ن ي ق و ا يقول انه ي ق ي ق انه يقول ا ن ي ق انه ي ل انه ي ا ن ل انه ي ن ه يقول ا ن ي انه يقول ل ا ه ي ل ن ه ق ل ا ه ي ل انه ي ق ل ا ن ل انه ي ق ل ا ن ل ا ن ق انه و ل انه يقول انه ل انه ي ا ن ل ا ن انه ل ا ن ن ا ن ن ه ق ن ه よく知らないです。 حتى ا ل ك ن يجب ان ع يكون هناك ا ل ويقتل ادمانا و ق ف و أ ي م و ق ف ب ن ه ن ا و ح د طيب يظهر م ن ا ل ن ص و ص ا ل ن ت ا ئ هناك ا ل أ م ر ا ل أ و ل دفع هذا إ ل ى أ ن يصلح عثمان الدفاع عن نفسه أ و يصلح ل ل ص ح ا ب ة بذلك ل أ ن ه مقتول مقتول وفي هذا إ ث ب ا ت لقوته وتضحيته وشجاحته ع عثمان عنه على ت وتدل ه وهذه الله موازنة من ا رضي ر ج ة عقله عنه الله عقل وفكه رضي اثنين خ ب ر الأحاديث أ ن قتل مظلوما و أ ن موقفه مؤيد بالنبوه ة الموقف الذي و ق ف ع ثالثا م ن مؤيد ن ب و ة ل ث ا تدل ا ل أ ح ا د ي ث أ ن قتل عثمان أ ب ش ع من قتل عمر بجمعه بينهما في ا ل ش ه ا د ة في حديث البخاري وتفريقه بينهما في ر و ا ي ة مسلم على جنة بلوى تصيبه وبشر عمر قبله بقليل بشره ب ا ل ج ن ة فلما أ د ى عثمان قال بشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه ولم ي ذ ف ر هذا في علي ولا في ب ق ي ة المبشرين ب ا ل ج ن ة ا ل ع ش ر طيب سؤال هل في ا ل أ م ر م ؤ ا م ر ة هل في قتل عثمان م ؤ ا م ر ة هل في ا ل أ م ر م ؤ ا م ر ة طيب أ و ل ا لا أ م ي ر كثيرا إ ل ى تعليق كل أ م و ر ن ا ف ا ل م ة ا ل إ س ل ا م ي ة و إ خ ف ا ق ا ت ن ا على أ ن في ا ل أ م ر مؤامره ضدنا ولكن إ ذ ا تضافرت القرائن و ت ك ا ث ر الشهود ف ا ل إ خ ف ا ل عن أ م ر المؤامرات نوع من أ ن و ا ع الضعف فكما أ ن بعض الناس يقول أ ن ا ل أ م ة تبالغ في ن ظ ر ي ة المؤامره مهونه ف إ ن بعض الناس مهونه بمعنى أ ن ه م يعلمون أ ن أ ع د ا ء ن ا يتامرون ضدنا فيقولون ليس في ا ل أ م ر ثمه م ؤ ا م ر ة وهذا نوع من أ ن و ا ع الاستغفال و أ ن ا سوف أ س و ق إ ل ي ك بعض القرائن لتعلم هل في ا ل أ م ر م ؤ ا م ر ة طيب, طيب،, طيب،, طيب،, طيب،, طيب. الغريف الجوايات التاريخية أن بما فيها بعض روايات س ي س ابن عمر ا ل ت م ي ن ي الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي ت ف ي م أ ن من ا ل م د ي ن ة خرجت رسائل إ ل ى ا ل أ م ص ا ر م ص ر و ا ل ك و ف ة واليمن والشام تقول ب أ ن عثمان ترك الدين وخرج على ا ل ش ر ي ع ة بتوقيع ا ل ص ح ا ب ة الكبار علي و ع ا ئ ش ة و ط ل ح ة والزبير خرجت أ ر ب ع رسائل إ ل ى كل ا ل أ م ص ا ر تقول بتوقيع هؤلاء الصحابه ة أن تأمل ذ ه ان ل ل م س أ أ ة عثمان خرج ع ل ى الشيخ بعضها قصها الحافظ ا بن كثير في المجلد الثامن من ا ل ب د ا ي ة و ا ل ن ه ا ي ة و أ ع ج ب ن ي سردك هو أ ن محمد ابن أ ب ي ح ذ ي ف ة ا بن عتبه العدوي تربى عند عثمان وطلب من عثمان مال ف أ ب ى عثمان أ ن يعطيه المال وقد كان محمد ا بن أ ب ي ح ذ ي ف ة ربيبه وهو من أ ق ر ب عثمان ورباه عثمان فنقم على عثمان وخرج إ ل ى مصر محمد بن أ ب ي س ل ي ف ة كتب ر س ا ل ة على لسان علي بن أ ب ي طالب ثم أ د خ ل ا ل ر س ا ل ة في جيبه وخرج يستقبل الوفود القادم من ا ل م د ي ن ة فلقيهم وعاد إ ل ى المسجد و ق ر أ الرساله ك أ ن ه ا قدمت مع هذا الوفد تهيد المصريين أ ن يخرجوا على عثمان بلسان علي أ ن ه خرج على الشريعه ة البداية وطرك و كان الدين في ن ا ي ة أ وترك ل شاء ع ف ذاته الدين ن في ا ب ا و ا ل في شخص ا ل ص ح ا ب ة الكبار لما ا ن ج ل ت ا ل ف ت ن ة س أ ل مسروق بن أ ج د ع الحمداني هو مفسر معروف رحمه الله تعالى ومن تلاميذ ع ا ئ ش ة قال ل ع ا ئ ش ة علام كتبتم بالخروج على عثمان على ما كتب ه ت ب بخروج على عثمان قال والذي آ م ن به المؤمنون وكفر به الكافرون لم ابق سوادا على ذ ي ا ب قال الخاضي ابو بكر بن العربي كتب على لسانها وهذا نستدل به على أ ن الذي كتب أ ن مروان كتب وقد وكتب ق سرق د ختم عثمان و بعد أ ن خرج هؤلاء البغاه إ ل ى أ م ص ا ر ه م يكتب الى الولاد ان يقتلوهم و أ ن ه م وجدوا هذا الكتاب مع ض ع ي د أ ن هذا زور وبهتان فالذين كتبوا على لسان ع ا ئ ش ة وعلى لسان حليب هم الذين كتبوا على لسان عثمان وبختمه وعلى بطايا هؤلاء ولا يصح ان ي ط م ق عليهم ثوار إ ن م ا ي ط م ق عليهم خوارج وبغال لما, لما ناقشوه ا ك ق ا ل و ع لي في بعض المغروبين يعني ا ل غرر بهم قال لعلي ن ا ق ش و ا عن عثمان دافع عن عثمان و أ ي ه شبهات بها ق ا ل عثمان حرق المصاحف قال حرقه ب أ م ر ن ا فلو كان حراق المصاحف لكان ص ح ا ب ة النبي جميعا حراق م ص ا ح ف و إ ن م ا فعل ذلك ب أ م ر ن ا و إ ن م ا هي منقبته وحسنته قالوا زاد في ا ل ح م ة قال توسع ا ل أ م ر وله إ ا ل ا ف ت ه ا د قالوا زاد في ا ل أ ز ا د قال عليكم ب س ن ة و س ن ة الخلفاء الراشدين المهم لما حدهم عليه قالوا اذن لما ق ت ب ت إ ل ي ن ا قال لم أ ك ت ب إ ل ي ك م شيء فجعل ينظر بعضهم إ ل ى بعض راجع تاريخ ا ل ط ب ر ي المجلد خ م س ة صفحه مائه وخمسين كتب وهذا يجب على أن في الأمر مؤامرة وأنا السوق الحجة هذه ل أ ن ا ل أ م ر سوف توضح تماما ً أ ن ه ا م ؤ ا م ر ة أ ن في ا ل أ م ر م ؤ ا م ر ة طيب ث الدليل ن ي ة ا الثاني على هل في ا ل أ م ر م ؤ ا م ر ة هؤلاء الذين قاموا بالخروج على عثمان أ ق ا م و ا ف ت ن ة س م ي ه عند المؤرخين كالطبري وابن كثير بيوم ا ل ج ر ع ة ويوم ا ل ج ر ع ة يوم ت ب ا ط ر في ه ا أ و ل ا ء المصريون والكوفيون والبصريون وبينهما رسائل أن ان يقوموا على حكامهم وولاتهم فيقضوا ع ل ي ه م فلما فشل المخطر قبضهم أ و ل ا ل عثمان و أ ر س ل و ه م إ ل ى عبد الرحمن ا بن خالد ا بن الوليد هو أ ح د ولاه منه عثمان فشدد عليهم وحبسهم التوبة. فارسلهم أ ع ل التوبة ف أ إ ل ى عثمان فجدد و ا عثمان ا ل ت و ب ة وذلك س ن ة اربع وثلاثين في ب د ا ي ا ت ه وقامت هذه ا ل ف ت ن ة في ن ه ا ي ا ت ه أربعة و ث ل التنظيم و طيب الأمر الدقيق من المصريين والحجازيين ما دام في المره الاولى داء منظمين عند المقالب الذي يقرا التاريخ لذلك يجد انهم خرجوا في الف في أ ل ف ي ن أ و أ ل ف وخمسين ي ة مخسرين إ ل ى مجموعه مسرين كل م ج م و ع ة عليها أ م ي ر و أ م ي ر ا ل أ م ر ا ء ا ل أ ر ب ع ة أ م ي ر هذا حصل في مصر وفي ا ل ب ص ر ة وفي ا ل ك و ف ة والتقوا جميعا في م د ي ن ه بهذه المدينه ا ل د ق ي ق ة لقيهم عثمان وعلي ناقشوهم فرجع ودبوا الديك ورئعوا ا ل و ا د ه لما رجعوا وهذه أ ن ا أ ق ص عليك ر و ا ت ا ل ب خ ر لما رجعوا رنجة رنجة رنجة رنجة رنجة. آه. عادوا بعد أ ي ا م يحملون كتاب, كتاب, كتاب يزعمون أ ن ه مؤمن و من, من عثمان قال عثمان ما كتب كتبه مروان سلمنا إ ي ا ه نقتله قال شيخ ا ل إ س ل ا م أ م ا و إ ن عثمان لو سلمهم مروان لكان ظالما ل أ ن ه لا يمكن لحاكم د و ل ة أ ن يسلم شخص من الدوله تقيمه تقيم الحدود والقصاص جهاد ل و ل ة من ا ل أ ف ر ا د ا ل ق ص ص ا إذا ك ا ن عند ا ل أ ف ر ا د يرفع إي في إلى الدولة من أي إذا كان عند إلى حاكم في الدولة؟ وعالج عمله ا و ج ا ل عنده محفوظ بينك ك يدي ا ل ا وبين زوجك قلوب كيف يسلمهم الله لا المسلم لو فعل مروان ذلك لا إلا دل عقوله معلم ثم ثلاث يعمد يمره بحدى الدماء يقينية شوف بقى المؤامره اين لما ا وزعوها ا م وزعوها المصريين م ش ومشوا ص ل بصره وزعوها بعد ص ر ب خمسين د ر ا ئ ن كلهم قال للمصريين مالكم, مالكم قالوا جئنا مع اخواننا نساندهم قال وكيف وقد قطعتم في ا ل ا س ك ا ر مراحل من الذي اعلمكم ان هذا امر ابرم في ا ل م د ي ن ة هذا اللفظ نفزع لي ان هذا أمر أبني شرور امر ي ديال ن ما وشو ابن ي ديال لأنه جراجعين ك ت لكم شو قالوا د ي ن المدينه أشعر من ناصر ت ك ك م إنه ل أ ب ر م فعلا بليل ا ل ق ا ص م ا ل أ خ ي ر ه في هذا الدرس لماذا لم يدافع ا ل ص ح ا ب ة عن إ خ م ا ن في ب ل ج ا ان شاء الله في الدرس ا ل ق ا د م لماذا لم يدافع ا ل ص ح ا ب ة عن إ خ م ا ن رضي الله عنه وصلى تعالى ان يصبر ويعين ويبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي مع تحيات إ خ و ا ن ك م في تسجيلات الفرقان ا ل إ س ل ا م ي الخرطوم جبره, جبره جنوب مسجد, مسجد حيوحة حيوحة ح ي ا ل د و ح ة هاتف رقم ا ر ب ع ة ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة س ت ة خمسه سنين وجزاكم الله خيرا, الله خيرا